شيخنا هذا يعني رجل يدعى محمد موسى النصر وهو من علماء مركز الإمام الألباني رحمه الله تعالى وشيخنا يعني بلغنا نحن ندرس عنده او عليه بعض المتون وبلغنا كلام أهل العلمي في آه مركز الإمام الألباني لما تحرينا معه وطلبت منه يعني بعض الكلمات في هذا الموضوع وفي الخلاف الذي بين علي الحالبي وعلماء المملكة يعني أجابني بأجوبة عامة وكل يأخذ من كلامه ويرد والإنسان لابد أن يشتغل بطلب العلم وغير ذلك من الأمور العامة لما أركت عليه التقصيل في المسألة قال لي الخلاف بينه وبين العلماء خلاف تنوع وضرب لي مثال خلاف العلماء في الممر الذي في الحرم الممر العلوي او شيء من هذا فقلت شيخنا قمت يعني ان الخلاف بينه وبينهم اختلاف عقدي وقد رد علي في مساله الايمان والارجاء فقال لي ان العلماء قد تكلموا في الشيخ ابن باز والشيخ الالباني في مثل هذه الامور فشيخنا يعني استغربت من هذا الكلام وطلبت يعني من الاخوه عدم يعني الاستماع له وكذا ولكن فيهم لم يقتنع شيخنا وتعدل ببعض الأمور فما رايكم شيخنا ثم يعني سالته هو يعني عن الشيخ علي الحلبي فقال لي هو عندي جبل جبل من العلم فما رايكم شيخنا وما تنصحون يعني هل واصل اخذ العلم عنده ام لا صدق الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد تيم هذا الشخص ده انا ما انا ما اعرفه تراكم المشروطه والمضمون والحشم الحلاجين تيم هذا الرجل تدرينا افكر اسمه امريجين اا اكيد هذا محمد لدينا وعرفوا مقاصده وعرفوا منطقاته وأعتقد أن أخوارهم أهي أخوار مرجح هذا بالنسبة لكبار العدل ثم إن هذا الشخص كان يسكن ويتغدد على بيت الشيخ رضيه في بحادي حبيب عباد ويسكن في تلك المدينة ذكرتنا ويكون بين عمرو الشيخ مذاكرات ومبارسات ثم إن الشيخ رضيه كان كان يحسن الظلم به ويظن أنه كان يغلقون أنهم على طريقة الشيخ العزاق وإن ذهبوا لكن تبين للشيخ أنهم على رجل طريقة الشيخ وأنهم مبسون بكاية الشيخ وأنهم ينفسون بذلع العزل ونحظ علي جباره برحبات وذكر ما أرده من الحقيقة للحجل وأنهم في حالة طريقة الأمر ناصر من بذلعة واهنها ناصر من مذاعب ونعصر بدأة الجاهل بالعذر بالجاهل مطلقة وزاد على الجاهل والمرجع وكتبنيمون مشاعر الجاهل تبعث اللي أخبر حيث جاءم أن عابد الخبر وعارض الوثن وعابد الصلم لا يكفر وأنه يكون وشفنا وهذه نعوذ بالله من أقوال المعاصرين الخبيثة التي نتلقى سببها على المتقدم بعض الأول الإنسان قد وهو الحصر بيني وبيينهم هذا ووجدت أنه يضوغ عن الحق ويحكم الأجلية ويحكم قرام ولكنه لا يأخذ منه إلا ما يريد ونصرف أن ما لا يريد والخلاف الذي بينه وبين العلماء خلافا حكادي وهو رجل منحريف وهو كما وصفه الشيخ عبد المعطيان شيخ المحدثين وحامل الروايات وابن مقرر رحمه والذي ينشئ بينهم الشروعات والتلبيشات ويرد على الشدلات عن عمد فهو عنده مهارة وجراءة على التلبيش والتشويه ورخص كما أنه عنده جشارة على التناقل الثاني في الهدام الحباب ومثل هذا لا يجوز أن يؤخذ عنه علم ولا يجوز أن يجكه بل يجيب الحذر منه التحرير عنه فإنه أقر على الناس وكم هن لشبه تقريباته وتنفيشاته إنه ناش كثيرون فإن شاء الله أن يعصر المسلمين ومن أود المتعالين من معاصرين ومن غيرهم لما منتصر للجدد وهذا الشخص الذي يذكيه إلا أنه أرى طريقته وعذى من وارعه وهذا لا يؤمنه لا اشتعر وتشابعت قلوبهم وتشابعت أقبابهم ولا بد أن ينتصر بعضهم لبعض وإلا أنه هو شخص مرؤم هو أنه شخص مخلوعا به لا يعرف حقيقة في عمره فليبين لهم حقيقة عمره فإن صلم على ذلك لأنهم لا يمضحوا الموقع العملي لأنهم يأتيوا على الشباب يلتقى والمتعالمون في هذا الذي الذين نبسوا في دعوة الشيخ العنفالي وأمعروا وتسكروا من إدعوات شرفية كثيرون وتنام أمرهم في وقت المعاصر وكذروا وهم على نطرهم أنهم ينصروا بعض لا ولكن ولفق مسانهم القدر لكبار العلماء وتحقيتهم أما قوله أنه تدرد على الشيخ ابن باني كبار النسائي فهذا صحيح والشيخ ابن باني بشر محقوق ويحصد أما قوله أنه أرد على الشيخ ابن باس فلم نعلم أنه أحد استدرك على الشيخ ابن باس ونجمع في الهم في وقتنا المعاصب على جلالة أمره وشياء التقريباته ولم نجد من يأخذ أحيه إلا أن طار علي ربنا هذا الرجل والله وغيره من المتعلمين المتأخرين والصغار كل من يكدحه الشيخ بن باز وغيره أما أن يكون هناك آلم ويعتدوا بحلمه يكدحه في, يكدح في الشيخ بن باز أو في فقيراته ما سمعنا بهذا بل العلماء المعاصرون يجدونه ويقدرونه ويصنبون رأيه ويرجعون إليه في النسائل هذا الرجل يميع الأمور ويريد أن يغرم لقيش هذا غزر المتعالم التاهل الوحل علميا الجسور على مخالفة وصول الإسلام المسنى بعلي حسن يريد أن يربطه بالعلبان والشيح الضعيد من بس وشتانة بين هؤلاء وهاؤلاء هذا غزر المتعالم ما حصل منه في الشاحة إن تفريق المسؤنين وشقه القصة المهنية ونشر البداية والمهددات وتقييم أقوال الموجع وغير من المنطقة إلى بار السنة هذا غرضه ظاهر ونفعه قليل أما الشيخ الألبان رحمه الله كانوا جهود عظيمة في نصف السنة وخدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى التركيب ومقاومة الخوارج العاصمين كانوا جهود يشكر عليها وإن شاء الله يجر عليها وأخطأوا التي حصلت لقد تغفر بالجانب ما لهم من الجهود العظيمة في مصدر الإسلام أما هؤلاء المتعالمين فهم تشترون بالشيخ الألبان وليس لهم من خدمة الإسلام ما لهم بل هم راية وقصارة جودهم أنهم انتصروا للأخطاء التي وقع في الألبان وجادوا عليها أخطاء وتحمسواها وصيروا الدول ويقطرون السلف ويقطرون غارهم فهؤلاء عملهم الشاتف وأولئك لهم جهوب عظيمة أما الشهر المبائز لا يحتاج أن ندخل مع آخره وعلى بشر يقتل ورصي ولكن الحمد لله لم نجد عالما تقطع بمسألة كبيرة من نشاعر الاعتقاف لم نجد عالما يعتد بعلم وأولئا المتأخرين هم أصفار على الشناف. لا يمتغطوا ليهم ولا يمضروا بهم ولا يعتدوا بحلافهم ويجب الحذر منهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصوننا وإخوانا المسلمين من شر هؤلاء ومن شر يحفظ لنا عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وأواجه سلسة العصباد وأن يعيزنا من أكبتا نعضو عرض منها أعونا بطن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصباده العجوان نعم بارك الله فيكم شيخنا وزدكم الله خيرا شيخنا يعني إضافة إلى ما ذكرنا شيخنا نحن وقفنا على بيان من مركز الإمام الألباني فيه إمضاء أربعة أعضاء من جملة هؤلاء الأعضاء هذا الشخص المذكور وهذا البيان فيه تذكية للردود التي قام بها علي الحلبي على اللجنة في لما ردت عليه فيها ردود على اللجنة الدائمة يعني يذكي هذه الردود التي ردت على اللجنة الدائمة ففي هذا ربما عنده علم بحال هذه مساله الرد ويعني بحال هذا الشخص والله اعلم هو كان هذا الى طرف صحيح او لا اجل مثله ويعرف عن هؤلاء انهم يتصل بعضهم ببعض ولكن والحمد لله لن نجد عالما يسد بعلمه زكى هذا الغجم تذكية مطمئة بعد أن صدرة ذي أتوى بإذن الدائم ولا نرى فلن نجد عائل من بعلمي فعلى في تلك عدنود التي صدرت بإذن الدائم وأنها أولى كما قلت لكم أنه هذا مهر هو عليه ولا يستغرب أن يتنصر على بعض البعض وهم البعض, البعض. وكما قلت لكم بعض البعضة إليه ولا غلالهم وأنه مرورون وأنصحون على الشمال وهذا أولى أخرى من هذا الرجل الذي بعدما سمع وتبرينا له قول أهل العلم الراسخين فيه ويحلم منه ويعلم أن في نفوسه الضغر وفي نفوسه رش وفي نفوسه خلب وهو إلا لما أن تصروا لهذا رجل وحطوا هؤلاء العلماء العلماء الجبال نسأل الله أن يخلنا شغفة منها وما بطل ويأجب عليكم منها تحذر من هؤلاء وأن تغيبنوا أنهم, أنهم من المتعالمين وعدوهم ينتشروا حولهم بالرجاع بالظلام وانتشارهم لهذه الحثه لا يزيدوا شيئا بل تشك باهله ويتبين للناس انهم على مهب ما عليه من الشر والكفر نسال الله السلامه لنا راحه نعم بارك الله فيكم شيخنا ربما هناك شبهتين تقع في عند طالب العلم اولهما شيخنا تذكية الشيخ عبد المحسن العباد لمركز الشيخ الالباني وللامثال ولي علي حسن هذا اولا ثانيا ربما البعض يقول ان اللجنه الدائمه قد ردت فيما سبق على شخص يدعى خالد العنبري وقد قدم لكتابه الشيخ الالباني والشيخ السدحان او السدلان عفوا الشيخ السدلان رحمهم الله فربما يقول أن اللجنة الدائمة قد ردت منذ قبل والشيخ الألباني والشيخ السدلان هم يعني لوحدهما يساوي أكثر اللجنة الدائمة يعني في العلم من حيث العلم يعني هم جبال في العلم وغير ذلك فربما هذه من الشبه فكيف يرد على من يقول أن الشيخ عبد المحسن قد ذكى هؤلاء وكذلك يعني مسألت كلام اللجنة الدائمة في خالد العنبري في كتابه الحكم بغير ما أنزل الله في ضوء الكتاب والسنة مع محمد النسوى للشيحة المحسنة وإمام آلم وراكم الذين يعرفونه يعرفون أنهم ليس له عناية من متابعة الضوية المعاصرة ومعرفة أحوال المعاصرين وهو حجة في أحوالي في معرفة رجال أستديث وأولايا يتسمعون لهم وضعينه ويأتي أيضا وليدوهم للشيخ الثلاثون عليه وذكروا الشيخ بذكرة قديمة وعندما كان الأربان يزكي والشيخ ربيل يزكي يقوله هو, هو تسمعه وتشدقه من كلامهم وذكروا حماس الشمس ولكن بعد أن تبينت فلتعطه للبادرة تبينت حقيبة عمري فإن العبرة منا قال بأقواره أنه كل المعد أهل الشمس والشيخ ربيع ابن عادي وكان يحكيه ثم تبين له حقيقة وكل من تبين له حقيقة أمري فأمره مقدم لأنه كان يحكم إليه بالشيخ ربيع ابن عادي ويعاتلونهم بيتون الليالي والعزب في بيتي والتدارسون العلم الشيخ ربيع ابن عادي أعلم بكثير بحالها أعضاء من الشيخ كان العباد وهذه ليست مثلا مسائحين لا يختلف فيها قوم هنم إنما هي تلاه في المعاصمين وكل يرمو الرواقع والأشخاص كل يزكي على حسب ما وصله والشيخ عبدال وجاءه من ينكر له الحقيقة عمرها ذي آل عجل وتهوقاته ومجازحاته وشماعة عقائده وباطله بل لا تذكاه الشيخ أبدا خاصة تلاقه هو النسان في حياته تدار الهنمات هذه البلد والمارك قلنا الحمدل وإن الحمدل كتابه سريع جدا وكتابه فيه يقول وفيه كلام لا يتطلق مع كلامنا للمبدا وقد سألت أنا منذني من الشيخ ربيع أنه شن عليه خملة شعرات وقال أنه مصري كذب مدلس فبهذه العبارة للشيخ ربيع وأيضا يعرف هذا أولى المعاصرين ويعرف ما عندهم المراوعة والتدريس أما أن الشيح السلام يعني ذكى عم العزائي فهذا قول العمزائي وقول العمزائي رحمه الله فلم يفهمه كثير من الناس وعام العمزائي يعني عندهم مراوعة وما من أن يكون طريقة وأولا فإنه من المعروف عنهم المؤكد أنهم بعد أن قرره من علماء ولاجكمه ويقدمون لهم يضيفون اشياء في المتن وفي الهامش نعم التفسير هو النقاش قال اعمل الغلو من هذا الاندري وما يظن لنا على شاكلتي ونحن بحاجه الى ان يقرا الكتاب بقراءه أخرى على هؤلاء ائمنا لكن هو الان اشتاق مع الجود ولو انا متاكد أنه لو قرئ هذا على الكتاب عليه مره اخرى لوجدوا فيه ما وجدوا من الأمور التي أريدها سبعة عن قدر والحقيقة هذا لا يلايع في عبدنا العنبري فإرام الجنة الدائمة في العنبري ما زال قائما وما زال شديدا وما زال والحمد لله مقموم من قلوب عمصراتية فتأترجح إثناء الشمس أما هؤلاء الذين يتصليدون في الماء العقل ويتصليدون منتشابهات فلا ابغت عبدا بتشبيهاتهم وتؤكساتهم وقياس هذا بحاجة هؤلاء يريدون إسقاط النجم الدائم هذا تعالى قصدهم يعني أنه قدة العنظر إلا ردوده على عنده محاكمة وهؤلاء ما يشخطون إلا غشب ونحن على ثقة بوعي الشباب الإسلام ومصطحه الإسلامية فإن ينتبهوا إلى المخادعة هؤلاء فإن فيها يتصيدون الناس في الشبهات والمتوامة الشابهات والله يلبسون عليهم الحق بالغاق غالبا نحن هؤلاء وأن يأخذوا الشباب عندهم من هؤلاء الجباب الذين في الدنة الدائمة في حيثهم منذ إنا المعروفين وأن يحضروا ثقافات الهلماء وأن يحضروا أعادة فهنة التي يعود لها أن تذهب هؤلاء نشره مع الشباب من تعالى شر نخدم